الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى, ويرسل الأخرى الى اجل مسمى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 ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شما لَا وإذا ذُكِرَ الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه ياهم يستبشرون قُل اللَّهُمَّ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَتَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يُخْتَرِفُونَ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 سيبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم, سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أو أولم يعلموا أولم يعلموا يَسْطُرُ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ويقدر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم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 وأسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم كم العذاب بقت ترون وأنتم لا تشعرون أن تقول يا, حسرتا يا, حسرتا يا حسرتا على ما فرط في جنب الله وإن السائرين أو تقول لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هداني لكن من المتقين أو أو تقول حين ترى العذاب, أو تقول حين ترى العذاب فأكون من المحسنين بل قد جاءتك كآيات فكذبت بها, فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة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 وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ويوم الْقِيَامَةِ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مُسْوَدَّةٌ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 والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في, في الصور فصعق من في السماوات فَصَعِقَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ فَإِذَا هُمْ قِيَامُونَ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 فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لهم خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم ويدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين, الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبة فدخلوها خالدين سلام عليكم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده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 يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم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 يومهم بارزون, يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم اليوم لله واحد القهار اليوم جزاك كل نفس بما كسبت لا ضلم اليوم وإذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء